Oh mm -hmm. يا جنة ومش عايش غير بيك مليش اللي انت والله ده قلبي خلص كل عليك تعال حبيبي خدني في حضن قلبك ثمني ثم قولي سنين عدت علي يا تروانا بس فلسع عنك في ثانية لقيتني دايب فيك و باتمنك فبعمل ايه بحبك و انت عارفت ايه بخوك ايه بحسي بي ايه و اللي انا ببقى لو تبعد عني يوم يا We're